لشرح متن المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين لعبد الواحد المعاشر في الفقه المالكي وهذا الدرس ضمن كتاب الحج نشرع فيه في شرح الأبيات التي جاء بها الناظم لبيان صفة الحج فقال رحمه الله وإن ترد الترتيب حج كسمع بيانه والذهن منك استجمع إن جئت رابعا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل والبسردا وأزرة عليني واستصحب بالهدية وركعتين الكافرون ثم فإن ركبت أو مشيت أحرم برية تصحب قولا او عمل كمشين أو تلبية مما حصل وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت مكة إلى آخره <تصفيق> الآن يقول الناظم وإن ترد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع يخاطب الناظم قارئ منظومته أو سامعها ويطلب منه أن يحضر ذهنه ويحسن استماع هذه الأبيات التي ستأتي لأن فيها صفة الحج. كاملة من أوله إلى آخره مرتبة بحسب الترتيب الأفضل الموافق للسنة التي نقلها الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته معروفة وقوله وإنت للترتيب حج تسمع أصلها اسمعاً بنون التوكيد الخفيفة وإذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة فإنك تقلبها ألفا على ما قررناه مرارا في مظائرها ومثله قوله والذهن منك استجمع أي استجمعا ذهنك <تصفيق> ثم بدأ بأول شيء يبدأ به الحاج، فقال إن جئت رابعاً، ورابغ هو قرية قريبة من الجحفة، قرية قريبة من الجحفة، ومنها يحرم أهل المغرب كما ذكرنا من قبل، وبما أن الناظم مغربي. فأنه خص رابعا بالذكر، لكن ما ذكره هنا عن رابع أو الجحثة قابل للتعميم على المواقيت المكانية كلها. فقوله إن جئت رابعا هو في قوة قوله إن جئت الميقات المكانية، ميقاتك الذي هو موافق ل بلدك أو الميقات الذي قدمت عليه لأن الميقات كما ذكرنا هو لأهله ولمن مر عليه من غير أهله كما شرحنا في الدرس السابق إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصف المسألة الأولى هي التنظف والمقصود بذلك إزالة الأشياء التي يكون المحرم ممنوعا من إزالتها لأن المحرم الآن مقبل على حج قد يطول خاصة إن كان مفردا أو قارنا قد يطول به الزمن فيحتاج إلى إزالة هذه الأشياء لكي يقبل على حجه مطمئن البال حلق العانة وندف الإبطين أو ما يقوم مقام ذلك وتقليم الأظافر وقص الشارع ونحو ذلك من أنواع من الأمور التي هي داخلة في سنن الفطرة أما شعر الرأس فلا يندب حلقه في هذا الوقت في أشياء أو علتين يمكن أن يذكر هنا علتان العلة الأولى أنه من السنة أن يبقى ليكون محل الشعث في الحج فإن الحجيج يقبلون على الله عز وجل في حجهم شعثا غبرا هذا لا يتأتى إلا إن وجد الشعر والعلة الثانية هي أنك مطالب بقصه أو حلقه ضمن مناسك الحج فإن كنت قد حلقته قبل ذلك لا تجد ما تحلقه عندما تكون مطالبا بذلك خاصة المتمتع فإن المتمتع يبدأ بالعمرة ثم الحج ويتحلل من العمرة وتحلله من العمرة يكون بحلق أو تقصير ف الأرجح في حقه أن يقصر في العمراء وأن يحلق بعد ذلك في الحج إلا إن طال الزمان بينهما فيحلق فيهما معاً ذهاباً بالأجر الزائد الذي للحلق على التقصير فالشاهد أن آآ الشعر آآ ينبغي تركه فإنه إذا حلقه قبل ذلك ما يبقى له ما يحلق عند الحاجة إليه في أذى سنة الحق أو التقصير. ويمكن أن يستدل لهذا المعنى المتعلق بإزالة حلق العانة ونفث الفين ونحو ذلك بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاه واختسل. وورد في حديث ابن عباس عند البخاري. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فترجل الترجل هو تمشيط الشعر وتزيينه وللدهن معروف هكذا يعني بلت بعض الأثار على هذا المانع <تصفيق> فإذا هذا يدل على استحباب هذا التنظف لكن هل هذا التنظف يلزم أن يكون في رابخ أو يجوز أن يكون قبل ذلك لا بأس بأن يكون قبل ذلك واستحباب كونه في رابخ يعني في النقاط نفسه يعني ليس عليه دليل صريح بل قول ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهل يدل على أن ذلك وقع منه قبل ذلك أي في المدينة وأما الاغتسال فليس من الأمور المتفق عليها لكن استحب جماعة من أهل العلم أن يغتسل المحرم واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة فذكر ثلاثة مواضع يستحب فيها هذا الاختسال ثلاثة مواضع في الحج يستحب فيها الاختسال ومما يدل على هذا المعنى قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكرنا الأثر الذي ذكرنا عن ابن عمر هذا عند مالك في الموطّع وعند غيره قلنا مما يدل على هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وكانت قد ولدت محمد بن أبي بكر وهي في طريق هذه الحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستسفري بثوب ثم أحرمي اغتسلي واستسفري بتوب... عن استثفار مناه أن تضع شيئا يمنع سيلان الدم لأنها الآن نفساء في حكم الحائض. استسفري بثوب ثم أحرمي فقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء اغتسلي يدل على استحباب هذا الاختسار وعلى أنه كان معروفا عندهم من السنة من السنن التي تكون قبيل الإحرار لأن النفساء على كل حال هذا الاغتسال لا ينفعها بشيء لأنه لا يمكن أن يرفع حدثها الحائض إذا اقتسلت ما يرتفع حدثها لابد أن تكون قد طهرت من الحائض ثم تختسل أما وهي حائض فهذا الاغتسال لا يفيدها شيئا فقال الله عليه وسلم اختسلي قال بعض هالي العلم هذا دليل على أن هذا الاغتسال من هذه السنن إذن ذهب جماعة من أهل الفقه إلى استحباب هذا الاغتسال عند الإهلال بالحج أو العمرة بل المالكية يجعلونه سنة مؤكدة النظم يقول واغتسل كواجب أي كغسل واجب فصفة هذا الاغتسال أن تكون كالاختسال الواجب أي كغسل الجنابة مثلا ويستحب فيه كل ما يستحب في الاختسال من تتبع للجسد كله وذلك بالماء وتتبع للمغابن ونحوها إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرناها في أبواب الطهارة وسيأتينا أنواع أخرى من الاختسال تكون لكن بدون ذلك كما سيذكر النظم ورحمه الله تبارك وتعالى جيد واختسل كواجب وبالشروع يفتصل يريد أن يقول إن من تمام هذه السنة أي سنة الاختسال أن تكون متصلة بالإحرام وبالشروع يفتصل أي هذا الاقتسال يفتصل بالشروع أي بالبدء في الإحرام. فهذا قد يفهم من يعني من الذي جاء في أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم. يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم. فهذا التعبير يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم يفهم منه. اتصال الاختسان بالإحرام لكن لا يضر إن كان قبل ذلك بزمن يسير إن كان قبل ذلك بزمن يسير وفي هذا الزمان قد لا يتأتى ذلك الكثير من الناس خاصة للذين يحرمون مثلا في الطائرة أو نحو ذلك فهؤلاء لا إشكال مدامة المسألة تدور على السنية فقط لا إشكال ولا بأس من الآن يأتوا بهذا الاختسال قبل ذلك يعني ما تتيسر لهم في بيوتهم أو نحو ذلك من الأمور هذا لا إشكال فيه لكن حين نقول إن الاختسال لا بأس به مع الفصل اليسير أي هذا لغير ضرورة أما في حالات الضرورة كالذين يحرمون من الطائرة مثل هذا لا يمكنهم أن يغتسلوا في الطائرة فنقول هذا لا إشكال في أن لبأس عليهم في أن يغتسلوا قبل ذلك في بيوتهم مثلاً. وبالشروع يتصل ثم قال والبس ردا وأذرة نعليني يبدأ الحاج بلباس الاحرام. <تصفيق> يلبسوا لباس الإحرام ولباس الإحرام قال الناظر هو رداء وإزار ونعلان هذا هو لباس الإحرام إزار ورداء ونعلان فالرداء ما هو هو ثوب يوضع على أعلى الجسد يعني فوق الكتفين والإزار هو ثوب يغطى به أسفل الجسد والنعلان معروفة ودليل ذلك الحديث المعروف الذي ذكرناه في درس سابق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص جمع القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه من الثياب شيئا مسه الزعفران أو, أو ورسون هذا سيأتينا إن شاء الله تبارك الله فإذا سيأتينا في, في محظورات الإحرام أنه الكثير من الأثواد ومن أنواع الثياب لا يجوز للمحرم أن يلبسها والسنة أن يلبس الإزار والرداء وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه إذن ما يلبس قميصا ولا إماما ولا يلبس الصراويل ولا يلبس البرنس ولا إلى غير ذلك هذه الأمور كلها هو ممنوع منها وإنما يلبس الإذارة وغداء ولا شك أن هذا خاص بالرجل ما في إشكال هذا خاص بالرجل و آه... يعني دليله ماذا كما وبالنسبة للنعلين كما جاء في الحديث منصوصا عليه الخفاف ممنوع. الخفاف هذه قل استعمالها في هذا الزمان يعني تكون من جلد وتلبس في الرجلين الخفاف ممنوعة لكن لا يفرض ما أن شخصا لا يجد الخفين لا يجد عفوا النعلين فلا بأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين بحيث يكونان نازلين عن الكعبين ولا يرتفعان إلى ما فوق الكعبين إذا يلبسوا قال والبس ردا ردا أي رداء وأزرة نعلين أيون علين فحذف حرف العطف واستصحب الهدي وركعتي لي واستصحب الهدي الهدي ذكرناه من قبل وهو ما يهدى لبيت الله عز وجل من يعني أنعام يعني من إبلين أو بقر أو غنم فمن كان معه هديا وأن كانه أن يسوقه فليستصحبه معه ففي حجة النبي صلى الله عليه وسلم ساق النبي عليه الصلاة والسلام هديه كما ذكرنا كما في حديث من عباش فأصبح بذي الحليفة فركب راحلته حتى استوى على البيداء وأهله وأصحابه وقلد بدنته وذلك الخمس البقين من ذي وذكرنا من قبل أن من ساق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا ومن لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون متمتعا وأن في المسألة خلافا مشهورا وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا على الصحيح هذه هذه القضية أو هذه السنة التي هي سوق الهدي هي من السنة المهشورة في هذا الزمان تقريبا مهجور ليست مهجورة 100% لكنها تقريبا مهجورة بالنسبة لمن خارج الجزيرة العربية فهذا شيء يكاد يكون مستحيلا ما يمكن أن يسوق الهدي لأن الناس يأتون في البواخر وفي الطائرات ونحو ذلك لا يستطيعون سوق الهدي بالنسبة لأهل الجزيرة العربية أيضا هم الغالب عليهم أنهم متهاونون شيئا ما في هذه السنة وإن كان ينقل لنا جماعة من المحافظين على السنة ومن أهل الخير والفضل والعلم أنهم يسعون إلى إحياء هذه السنة الماجورة فيسوقون الهدي من أماكنهم من مدن بعيدة من بعض الشيء عن مكة يسوقونها إلى مكة واستطحبي الهديا وركعتين معنى ركعتين أنه يصلي ركعتين هاتان تسماني تسميان ركعتي الإحرام عند من يثبتهما فيصلي بعد إحرامه ركعتين يقرأ في الركعة الأولى بصورة الكافرون قل يا أيها الكافرون وفي الصورة الثانية أفهم وفي الركعة الثانية بصورة الإخلاص قل هو الله أحد بطبيعة الحال بعد الفاتح وعقد ذلك بقوله بالكافرون ثم الإخلاص هما أي هما هاتان الركعتان بالكافرون ثم الإخلاص فهما مبتدأ مؤخر وقوله بالكافرون الجارة المجرور متعلق بخبر مقدم ثم الإخلاص معطوف على الكافرون وحذف أو خفف الهمزة بأجل الوزن فقال بالكافرون ثم الإخلاص هما <تصفيق> هاتان الركعتان اللتان أثبتهما النظم هنا فيهما خلاف هل يشرع للحاج الذي يريد الإحرام أن يصلي ركعتين من التطوع يعني ركعتين يتطوع بهما لأجل الإحرام فقط ثم يحرم عقيبهما أو لا يشرع ذلك وإنما يتحرى أن يؤدي الاحرام بعد صلاة ولتكن تلك الصلاة حريضة أو نافلة من النواثل الأخرى من السنن الرواتب ونحو ذلك هذا خلاف عند أهل العلم هل تستحب ركعة الاحرام أم لا؟ وذلك لأجل الخلاف في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الحديث في الحديث ابن عمر أنه يأتي كان يأتي مسجدا ذل حليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به رحلة قائمة أحرمة وقال ابن عمر هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ف وأيضا في حديث آخر حديث عروة بن الزبير أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلة أهل فهنا وقع الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم صاب فإحرامه كونه يعني وقت صلاة فصلى مثلا الظهر كما يحقق بعض العلماء صلى الظهر ركعتين لأجل القصر ثم بعد ذلك يعني أحرام هل صادف إحرامه وقت صلاة فصلى ثم أحرام أو تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لأجل هذا الإحرام هذا خلاف مشهور عند أهل العلم وللخروج من هذا الخلاف يستحب للمسلم أن يحرم حقب صلاة إن كانت صلاة الظهر يعني إن كانت عفواً صلاة فريضة فبهذا يعني لم يكن الوقت وقت صلاة فريضة فلا بأس أن يصلي صلاة من من صلوات النوافل ذويات الأسباب كأن يتوضأ مثلاً ويصلي ركعتين سنة الوضوء المعروفة الثابتة في حديث بلال رضي الله عنه يعني يصلي سنة الوضوء مثلاً ثم بعد ذلك يحرم وهكذا هذه هي صلاة الإحرام كما ذكرها الناظر ثم يقول فإن ركبت أو مشيت أحرم بنية فاصحب قولا أو عمل كمشين أو تلبية مما حصل هنا التلبية إذن يكون معنى ذلك أن المحرم لا بد أن يأتي بنية، يعني نية النسك وهذه النية التي محلها القلب تصحب ولا بد مع التلبية، هذا قد أشرنا إليه في درس سابق. فإذا يأتي المحرم ب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 فإن ركبت أو مشيت يعني إن كنت ستحج ماشين فمشيت يعني بدأت مشيك نحو مكة أو إن كنت ستركب فتركب راحلتك عندئذ تحرم تأتي بالإحرام وهو ماذا هو نية قد بنية تصحب قولا أو عمل هذه النية كما ذكرنا آنفا لا يكفي فيها القلب وإنما لا بد أن تصحب بقول أو عمل القول كالتلبية والعمل كالمشي ونحو ذلك ويزيدنا فائدة أخرى وهي وجددنها الضمير يرجع إلى التلبية وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت فإذا يجدد النية وذلك في صورتين الصورة الأولى كلما تجددت به حال والصورة الثانية دبر الصلوات ما معنى تجدد حال يعني كان قاعدا فقام هذا تجدد حال أو كان نازلا فركب أو العكس كان راكبا فنزل أو كان في يمشي تمشي به راحلته أو سيارته عن فنزلت إلى وادي مثلا أو صعدت إلى مكان مشرف كجبل ونحوه أو نحو ذلك كلما تغيرت حاله يشرع له أن يأتي بهذه أن يجدد هذه التلبية أذكر في التدليل على ذلك أثرا عن ابن شاباط أنه قال كان سلفنا وهو من كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربعة عند اصطدام الرفاقي وعند إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية وعند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه وعند الصلاة إذا فرغوا منها فهذا إن صح يدل على هذا المعنى ومعنى اصطدام الرفاقي أن التقاء التقاء الرفاق فيما بينهم وأيضا يستدل على ذلك بما ذكره بعض أهل الحديث من أن الأعمى شروع عن خيثم قال كانوا يستحبون التلبية عند ستين دبر الصلاة وإذا استقلت بالرجل راحلته وإذا صعد شرثا أو هبط واديا وإذا لقي بعضهم بعضا وبالأسحار وزاد قضية بالأسحار هذا شرح هذه المسألة. ثم قال ثم إن دنت مكثت. ثم إن دنت هذه مرتبطة بما بعدها. وهذا يسمى التضمين عند العروضيين. وهو أن تكون القافية قافية البيت حائلا بين بداية الجملة وختام الجملة. لأن الجملة ثم إن دنت ف انتقل يعني قسم الجملة الواحدة على بيتين هنا ينتقل الى شيء جديد ثم ان دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا بلك ومن كاد الثانية دخولا بذي طوى ذو طوى هذا مكان ويقال طوى بالضم ويقال ايضا بالفتح وبالكسر هذا موضع في مكة يقولون انه هو يسمى اليوم الزاهر وكذا ومن كذا الثانية هذا كذا عندنا كذا وكذا كذا بالمد وكذا بالقصر فكداء هذه الثانية في شمال مكة يعني من جهة المدينة وكداء هذه في أسفل مكة الآن أنت إذا جئت من, يعني إذا جئت من الرابخ الذي هو الجحفة هذه من طريق المدينة فإذا تدخل مكة من أعلاها من شمالها فإذا تدخل من ثانية كداء هذه الأمور ليست واجبة بل استحبابها يحتاج إلى دليل صريح كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجته فمن عمم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم في كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في حجته فإنه يتمستك باستحباب كل أفعاله عليه الصلاة والسلام الأماكن التي دخل منها وخرج منها ونحو ذلك من أمم ومن قال لا هذه لا تدخل في المناسك وإنما اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذه المراضع فهذا يقول ليست مستحبة ولكن هي من قبيل الأمور الجائزة يقول فاختسل بذي طوى ذلك لحديث ابن عمر رضو الله عليه أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن الطلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وابن عمر مذهبه رضي الله عنه مذهبه في اتباع يعني في تفرق والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأقواله مذهبه في ذلك معروف والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام عن هذا المعنى ومفادرة بين مذهب ابن عمر ومذهب عمر رضوان الله عليهما في هذه القضية فابن عمر كان يحرس على هذا فوراء النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي قوة وصل الصبح واغتسل فكان يتبعه رضوان الله عليه في هذه الأمور كلها تغتسل ويقول: يقول اغتسل بلا ذلك لما لأجل أنك الآن محرم بخلاف الاغتسال السابق فإنك تفعله قبل الإحرام أنت الآن محرم فإذا يشرع لك عند الاغتسال أن لا تتدلك كثيرا مخافة أن تسقط بعض الشعرات ونحو ذلك أو يقتل بعض دواب الرأس لمن عنده شيء في رأسه من هذه الدواب وهذا كله يعني من القبل ونحوه وهذا كله من محظورات الإحرام فإذا يحرص على أنه لا يتدلك كثيرا لأن يقع في هذه المحظورات بذي بذيطها بلا دلك ومن كذا الثانية يدخل ثم قال إذا وصلت للبيوت فترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام والسلم الحجر الأسود كبر وأتم تبعث أشواق به وقد يسر وكبرا مقدلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذل يماني لكن ذا باليد خذ بياني إن لن تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي وارمو الثلاثا وامشي بعد أرضعا خلف المقام ركعتين أو وادعوا بما, وادعو بما شئت لدى المنتزم والحجر الأسود بعد استرين يقول إذا وصلت للبيوت أي بيوت مكة فاترك أي فاتركا تلبية وكل شغل اترك التلبية واترك كل شغل واسلكا للبيت من باب السلام هذا أنك منذ أن أحرمت وأنت تلبي فلا تترك التلبية حتى تصل إلى بيوت مكة على خلاف عندهم متى تقطع التلبية إذا شارفت على بيوت مكة تقطع التلبية وتترك أيضا كل شغل وذلك لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه يعني أنه عفواً أنه كان كان ابن عمر كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية قال بعد ذلك تمسك عن التلبية تدخل إلى بيت الله عز وجل إلى المسجد الحرام من باب السلام وكان يسمى أيضا باب بني شيبة هذا الباب معروف في في المسجد الحرام دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هنا يستحب لك أن تدخل من هذا الباب تدخل من باب السلام أفواً فنسينا أن نقول فاترك التلبية وكل شغل بمعنى أنك ما معنى تترك كل شغل معنى ذلك أنك تبادر إلى أداء قواف القدوم لمن كان قارنا أو مهردا أو أذاء طواف العمرة لمن كان متمتعا تبادر لذلك فلا تشتغل بشيء آخر من تجارة أو لهو أو نحو ذلك هذه الأمور كلها تتفقها تبادر إلى المسجد الحرام إلا إن كنت مثلا تحتاج إلى شيء لا بد منه كأن تضع متاعتك في فندق ونحوي أو كشخص مرهق جدا يعني بلغ به الإرهاق إلى درجة أنه لن يستطيع أداء الطواف كما ينبغي فيمكنه أن يستريح قليلا ونحو ذلك وإلا السن ما هي فضع متاعك ثم تبادر إلى الطواف هذا معنى وكل شغل وسلوك للبيت من باب السلام واضح والسلم الآن يبدأ الطواف قال واستلم الحجر واستلم الحجر الأسود كبر عفوا واستلم هكذا بال بالسكون الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواف به وقد يسع بمعنى أنك تستلم الحجر الأسود في ابتداء الطواف ف. تكبر وهذا بالإجماع هذا شيء مستحب وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن في حجته حين بدأ الطواف استلم الركن الأسود أول ما طاف وأن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني حين يستلم الحجر الأسود يقبله ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع وليلة أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وأنت حين تطوف على الكعبة كلما حاذيت الحجر الأسود تقبله وتكبر تقول الله أكبر وهم الآن يجعلون مكان يعني شريطا أسود على الأرض به تعرف عند طوافك أنك حازيت الحجر الأسود يعني أنك صرق محاذيا له وهذا بالنسبة للذين لا يستطيعون الوصول إلى الحجر الأسود وإنما يطوفون بعيدا ف... وإن كان هذا الشريط يسبب بإشكالات من جهة أنه يزيد في الجحام لأن الناس يتوقفون عنده وبعض الناس لا يكتفي بالتكبير وإنما يقف ويدعو أو يوسوس في قضية التكبير هل جاء به أو لم يأتي به؟ فينتج في من هذا كله أن الناس يتجمعون في منطقة هذا الشريط الأسفل على كل حال هذا الشريط ما كان في الأزمنة السابقة وإنما ما ينبغي مبالغة في مثل هذه الأمور أنت حين تحاذي أنك أنت تراه يعني تراه بعينك وتعرف أنك حاذيته فحين تحاذي إذا استطعت أن تقبله فبها هو نعم إن لم تستطع تقبيله ف يمكنك أن تلمسه بيدك يعني تستلمه بيدك فقط أو يمكنك أن تستلمه بشيء يعني في نص الحديث ورب بمحجن المحجن هو عصا نعقوفة في آخرها تستلمه بشيء ثم تقبل هذا الذي اشتلمت به كما في حديث أبي الطفيل عامر بن وافلة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله, صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن فإن كنت لا تستطيع لا تقبيله ولا استلامه بيدك ولا بمحجن لشدة الازدحام فيكفي أن تشير إليه وتكبر ومن المعلوم أنه لا ينبغي بحال من الأحوال المزاحمة على الحجر الأسود كما يقع من بعض جهلة الناس لأن استلام الحجر الأسود وتقبيله إنما هو سنة من السنن، يجزئ عنها حال عدم الاستطاعة الإشارة إليه وأما إيذاء الناس ودفعهم وإسقاط بعضهم ونحو ذلك فهذا من المحرمات لأن إذاية المسلم حرام فكيف ترتكب الحرام لأجل الاتيان بسنة هذا لا يفعله إلا من كان جاهل بمراتب الشرائع لذلك ينبغي التنبه لهذه المسلمة جيد إذن هذا هو استلام الحجر الأسود وهناك أيضا ركن آخر أيضا هو الركن اليماني هذا سيأتي إن شاء الله طيب فإذن قال واستلم الحجر الأسود كبر وأثن سبعة أشواط إذن عليك أن تأتي بسبعة أشواط الشوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود هذا شوط واحد تأتي به سبع مرات قال وقد يسر أي حال كونك قد جعلت الكعبة عن يسارك هذا بالإجماع لا يجوز خلافهم قال وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه يعني وكبر حال كونك مقبلا ذاك الحجر يعني الحجر الأسود متى تحاذيه كلما حاذيته في هذه المرات كلها قال كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني كذا اليماني هنالك أيضا ركن يسمى الركن اليماني أفوه. هذا الركن اليماني أيضا يشرع أن تستلمه بيمينك يعني بيدك مكبرا لكن دون تقبيل لكن دون تقبيل لأن هذا ما ورد لم يرد تقبيل الركن اليماني وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين حين يثنى الركن اليماني فيقال الركنان اليمانيين المقصود بهما حين إذن الركن المعروف بالركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود جيد وذلك قال لكن ذا باليد أي بدون تقبيل ثم قال إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي هذا شرحنا واضح ثم قال وارمم ثلاثا وامشي بعد أربعة بمعنى أنك خلال هذا الطواف الأول الذي يسمى طواف القدوم الطواف العمرة فإنه يشرع لك أن تأتي بسنة الرمل وهو أن ترمل أي أن تسرع في مشيك بحيث تأتي بشيء فوق المشي ودون الجري وهذا بالنسبة للرجال وأما النساء فقالوا لا يشرع لهن ذلك لألا يقع منهن تكشف هذه مسألة أولى ولأن العلة الأولى التي من أجلها شرع الرمل ليست في حق النساء لأن هذا الرمل متى وقع؟ وقع يعني يعني في في العمرة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بهذا الرمل ليظهروا قوتهم ليظهروا قوتهم فحين رأاهم قريش قالوا يعني هؤلاء كنا ننتظر منهم أن يكونوا يعني قد أخذهم الجهد ونحو ذلك فإذا بهم يجرون بهذا ويظهرون هذه القوة فلأجل ذلك شرع لأول مرة هذا الرمل ثم طارب بعد ذلك سنة مضطردة فأتابع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما بعد في حجة الوداع وفي ما بعد ذلك من فعل أصحابة رضوان الله عليهم إذا أصل المسألة هو هذا هو إظهار القوة والجلد فهذا مشروع في حق الرجال دون النساء واستمر ذلك فصار سنة مضطردة وأيضا مما يرافق هذا الرمل سنة للطباع فإذا بدأ وهذه لم يذكرها الناظم فإذا بدأ الحاج طوافه فليطبع ومعنى بالطباع أن يظهر كتفه الأيمن ويضع الرداء على كتفه الأيشر نعم. هذا الطواف الاطباء اذا مشروع في هذا الطواف الذي هو طواف قدم بعض الناس يجعل هذا الاطباع في كل وقت يعني في يظن ان في الحج كله هي الطبع ولا غير صحيح الاطباء له وقت معروف محدث نعم بعد الفراغ من الطواف ماذا يفعل قال خلف المقام ركعتين او قعده بمعنى بعض الطواف تذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو معروف فتصلي وراءه ركعتين وفي القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في القراءة الأخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فتصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام وقد ورد في الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم ومصلى ويشرع أن يقرأ في هاتين الركعتين بصورة الفاتحة وبعدها صورة قل يا أيها الكافرون ثم في الركعة الثانية بصورة الفاتحة مع قل هو الله أحد وورد هذا في السنة إذا لم يستطع أن يصلي خلف مقام إبراهيم لكفرة الإزدحاء فإنه يتأخر يعني لا يلزم أن يصليه مباشرة خلف المقام يمكنه أن يتأخر شيئا ما فإن لم يستطع أن يؤديه خلف المقام مطلقا وإن تأخر لكثرة الزحاف يمكنه أن يؤدي هذه الصلاة في أي مكان من المسجد الحر ولا حرج عليه في ذلك بعد أن ينتهي من ذلك قال وادعوا بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلم. بعد الفراغ من هذه الصلاة تذهب إلى الملتزم والملتزم ما هو؟ هو المكان الذي بين الركم الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة المكان الذي بين هذين يعني بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة يسمى الملتزم يشرع فيه أن يضع الحاج صبره ويديه فوق هذا الملتزم ويدعوه بما شاء من خير الدنيا والآخرة ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب هذا مضع الشاهد وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هاتذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا سنة من يستطع أن يفعله لكن الغالب في أيام الازدحام يكون هذا صعب جدا ثم قال يستلم بعد ذلك الحجر الأسود وذلك لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا ثم خرج إلى الصفا ليبدأ حينئذ السعي بين الصفا والمروة وهذا يعقل الناظم بقوله وخرج إلى الصفا فقط مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا نقف عند هذا القدر أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين